وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ ولا تنكفوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ولا تنكفوا وإني أخاف عليكم هذا بيوم محيط